بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تفتكوا وعده وادوا وكم اولياءاتلقون اليه بالموده تلقون اليه بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّكُْ أَ تُؤمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِكُ تُم خََجةُم جهذاَا إِ كُ تُمْ خَرَجَةم جهادًا فيِي سَديل وَبِثِغَ أَمَرضاتِ تُسِّونَ بِالْمَوَذَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ يفقفوكم يكونوا لكم أعذاء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرخامكم ولا أولادكم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 م تَعْبدُونَ مِن دُ اللكَفَرْرن بِكُمْ وَبَدَ بَنناَا وَبَدَ بَنَناَا وَبَنكُمُ العدَ وَكُبَغْو أبَدًا حََّ تُؤمِنُوا بالِالَّان حََّ تُؤمنِنوا بالِلهِ وَعضَم إِللاا قَوْلَ إبْرهِيمَ لِأَبيِيلَ أسَْقْفِ رََّ لَ وَماَا أَمْكُ لَ منِن اللهَّهِ مِ من شيءَيْ رَبنَا لَكَ تَدكلنا وَإِلَكَ أَنَ بنَا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 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَيَارِكُمْ أَن تَتَبَرَّهُوا وَتُقْذَفُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَى كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ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 وَآكُغُمَّا أَ صَقُ وَنادُناَا خَالَيْكُمْ أَنَن كِفُونَّ إِذَا آكَيتُُونَّ أُدُهُ وَلَا تُمْ سِكُوا بِعيْقَ مِلِكَواتِرِ وَسْأَلُ مَا أَنْ فَقتُم وَلَْسْأَلُ مَا أَ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف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 قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُبُورِ